بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الحادي وتسعون من التذكرة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عن في أبيات يرثي بها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلا تحدثن حوادث من بعده تعنا بها جوانح وصدور وقالت صفية بنت عبد المطلب في أبيات ترثي بها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكن ما أخشى من الهرج آتيا وبموت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه سل سيف الفتنة وقتل عثمان وكان من قضاء الله عز وجل وقدره ما يكون وكان على ما تقدم وقوله حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين الدجال يطلق في اللغة على أوجه كثيرة يأتي ذكرها أحدها الكذاب كما جاء في هذا الحديث وفي صحيح مسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون الحديث ولا يجمع ما كان على فعال جمع التكسير عند الجماهير من النحويين لألا يذهب بناء المبالغة منه فلا يقال إلا دجالون كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإن كان قد جاء مكسرا وهو شاذ أمشد بويه لابن مقبل إلا الإفادة فاستولت ركائبنا عند الجبابير بالبأساء والنقمي وقال مالك بن أنس في محمد بن إسحاق إنما هو دجال من الدجاجلة نحن أخرجناه من المدينة قال عبد الله بن إدريس الأودي وما عرفت أن دجال يجمع على دجاجلة حتى سمعتها من مالك بن أنس وقوله قريب من ثلاثين قد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكون في أمتي دجالون كذابون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث اثنان صحيح مسلم في الفتن متابع ببعون الله عز وجل يكون في أمتي دجالون كذابون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا الحديث إخراجه فيما بعد وفي المتابعة خرجه أبو نعيم الحافظ وقال طبعا هنا المتابع بعدما ورد من الحديث أما تخريجه ففي الحاشية وهو مكرر أيضا بعض الكلام مما قيل هنا والله تعالى أعلم متابع بعون الله عز وجل وقال هذا حديث غريبا تفرد به معاوية بن هشام ووجد في كتابه بخط أبيه حدث به أحمد بن حنبل عن علي بن المديني وقال القاضي عياض هذا الحديث قد ظهر فلو, فلو عد من تنبأ من زمن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف وتبعه جماعة على ضلالته لوجد هذا العدد فيهم ومن طالع كتاب الأخبار والتواريخ أعرف صحة هذا وقوله حتى يقبض العلم فقد قبض العمل به ولم يبق إلا رسمه على ما يأتي بيانه وقوله وتكثر الزلازل فقد ذكر أبو الفرج بن الزوجي أنه وقع منها بعراقه بعراق العجم كثير وقد شاهدنا بعضها بالأندلس وسيأتي وقوله ويتقارب الزمان قيل المعنى يتقارب أحواله أو أعيد يتقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يعني لا يكون فيهم من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر كما هو اليوم لغلبة الفسط وظهور أهله وفي الحديث لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا فإذا تساووا هلكوا يعني لا يزالوا بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح وخوف الله عز وجل يلجأ إليهم عند الشدائد ويستسقى بآرائهم ويتبروك بدعائهم وآثارهم وقيل غير هذا حسب ما تقدم في باب في باب لا يأتي زمان زمان إلا والذي بعده شر منه وقوله حتى يكثر فيهم المال فيفيض وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته هذا مما لم يقع بل يكون على ما يأتي ورب مفعول عيد وحتى أعيد من عندي وقولي حتى يكثر المال حتى يكثر فيكم المال فيفيض وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته هذا مما لم يطع بل يكون على ما يأتي ورب مفعول يهم ومن يقبل فاعل يهم يقال أهمني ذلك الأمر احزنني وأقلقني وهمه يهمه إذا بالغى في ذلك وقوله حتى يتطاول الناس في البنيان هذا مشاهد في الوجود مشاهدته تغني عن الكلام فيه وقوله حتى يمر الرجل بقدر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ذلك لما يرى من عظيم البلاء وربح الأعداء وغبن الأولياء ورئاسة الجهلاء وخمول العلماء واستيلاء الباطل في الأحكام وعموم الظلم والجهر بالمعاصي واستيلاء الحرام على أموال الخلق والتحكم في الأبدان والأموال والأعراض بغير حقه كما في هذا الزمان وعياذ بالله من كل ذلك فقد تقدم أول الكتاب حديث أبي عيسى الغفاري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بادر بالأعمال ستة إلى آخر الحديث في الحاشية واحد ضعيف الإسناد أبو نعيم في سنده أبو معشر ضعيف اثنان قد جانب القرطبي الصواب فهذا النص ليس حديثا ولكنه من أقوال الحسن البصري وقد ذكره البيهقي في الشعب ثلاثة سبق تخريج الحديث تابع بعون الله عز وجل وروى الأعمش سليمان بن مهران عن عامر بن مرة عن أبي نظرة عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه يوشك أن يأتي على الناس زمان يوشك أن يأتي على الناس زمان يغبط فيه خفيف الحاذ كما يغبط اليوم أبو عشرة و ويغبط الرجل باختفائه عن السلطان وجفائه عنه كما يغبط اليوم بمعرفته إياه وكرامته عليه وحتى تمر الجنازة في السوق على الجماعة فينظر إليها الرجل تهتز بهذا رأسه فيقول يا ليتني مكان هذا قال قلت يا أبا ذر وإن ذلك من أمر عظيم قال يا ابن أخي عظيم عظيم قلت هذا هو ذلك الزمان الذي قد استولى فيه الباطل على الحق وتغلب فيه العبيد على الأحرار من الخلق فباعوا الأحكام ورضي بذلك منهم الحكام فصار الحكم مكسى والحق عكسى ولا يوصل إليه ولا يقدر عليه بدلوا دين الله وغيروا حكم الله سماعون للكذب أكالونا للسحت عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالونا للسحت ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون في الكفار خاصة كلها يعني كل هذه الصفات هي في الكفار وليات بالله عز وجل وقيل عامه في من بدل حكم الله وغيره وعلى رسول الله قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لتتبعنا سننا من قبلكم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ولقد احسن ابن المبارك حيث يقول في ابيات الله وهل افسد الدين الا الملوك أحبار سوء ورهبانها وقوله حتى تطلع الشمس من مغربها إلى آخره يأتي القول فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى واللقحة الناقه الغزيرة اللبن ويليط يصلح يقال لا تحوضه يليطه ويلوط ليطا ولوطا ليط ولوطا ولوط ليط ولوط إذا لطخه بالطين وأصلحه والأكلة بضم الهمزة والأكلة بضم الهمزة اللقمة فإذا كانت بمعنى المروة الواحدة فهي بالفتح لأنها مصدر وهي المروة الواحدة من الأكل كالضربة من الضرب فأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أي يعاجله من أمر الساعة ما يمنعه من تمام فعله وقترب من ذلك رفع الأكل الأكلة وهي اللقمة إلى فيه فتقوم الساعة دون بلوغها إليه وكذلك القول في المتبايعين من نشر الثوب وطيه فعلم باب منه أبو نعيم الحافظ عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقه هذا حديث غريب من حديث ثابت لم نكتبه إلا من حديث يوسف بن عطية عن ثابت وهو قاض بصري في حديثه نكاره في الحاشية واحد خبر صحيح الحاكم وصححه ووافقه الذهبي اثنان متفق عليه البخاري ومسلم ثلاث ضعيف جدا الحاكم في سنده يوسف بن عطية قال عنه البخاري منكر الحديث أتابع بعون الله عز وجل قلت صحيح المعنى لما ظهر في الوجود من ذلك وقال مكحول يأتي على الناس زمان يكون عالمهم أنت من جيفة الحمار وقد خرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول قال حدثنا أبي رحمه الله رحمه الله تعالى قال حدثنا حوشب بن عبد الكريم حدثنا حماد بن زين عن أبان عن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكون في آخر الزمان ديدان القراء يريد يكون في آخر الزمان يكون يكون في آخر الزمان ديدان القراء فمن ادرك ذلك الزمان فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم الانتنون نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله عز وجل ثم تظهر قلانس البرد فلا يستحى, يوم فلا يستحى يومئذ من الزنا ولو متمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمرة ولو متمسك يومئذ بدينه أجره كأجر خمسين قالوا منا أو منهم قال بل منكم وأخرج الدارمي أبو محمد قال أخبرنا محمد بن المبارك حدثنا صدقة بن خالد عن ابن جابر عن شيخ يكنى أبا عمر عن معاذ بن جبل قال سيبل القرآن في صدور أقوام كما يبل الثوب فيتهافت يقرؤون لا يجدون له شهوة ولا لذة يلبسون جلود الضأن على قلوب ذئاب أعمالهم طمع لا يخالطهم خوف إن قصدوا قالوا سنبلغ وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا إن لا نشرك بالله شيئا وقد تقدم في باب وقودهم الناس والحجارة حديث العباس بن عبد المطلب وفيه ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن فإذا قرؤوه قالوا من أقرأ منا من أعلم منا ثم التفت إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير قالوا لا قال أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار والعياذ بالله عز وجل باب منه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضرب حتى تضرب أليات دوس حول ذي وَكَانَتْ وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية وعنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تذهب الليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه في غير مسلم رجل من الموالي يقال له جهجاه فسقط من روايه الجلودي قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن الإسناد أبو نعيم في سنده هشام بن عمار صدوق اثنان ضعيف, ضعيف جدا في الإسناد الحكيم الترمذي في سنده أبان بن أبي عياش متروب ثلاثة ضعيف الإسناد الدارمي أربعة سبق تخريجه خمسة صحيح مسلم ستة صحيح مسلم متابعوا وأعيدوا من عنده فسقط من رواية الجلودي من الموالي وهو خطأ وعنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه وخرج البخاري ومسلم عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ستخرج نار من حضر موت قبل القيامة قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال عليكم بالشام قال حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر البخاري عن انس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أول اشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. الترمذي عن حذيفه بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم قال هذا حديث غريب خرواجه ابن ماجة أيضا وذكر عبد الرزاق وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث ابن عبد الله عن شهر ابن حوشب عن أبي هريرة قال جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاتا فطلبه الراعي حتى امتزعها منه قال فقعد الذئب على تل فأقعى واستقر وقال عمدت إلى رزق رزقنيه الله أخذته ثم انتزعته مني أو عمدت إلى رزق رزقنيه الله أخذته ثم انتزعته مني فقال الرجل بالله اروأيتك اليوم ذئب يتكلم فقال الذئب أعجب من هذا الرجل في النخلات بين الحروتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم قال فكان الرجل يهوديا، فجاء إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره وأسلم فصدقه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انها امارات بين يدي الساعه قد يوشك الرجل ان يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وسوطه بما احدث اهله بعد ويروى هذا عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري وفيه قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الراعي ألا إن من اشراط الساعة كلام السباع للإنس والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره, وتخبره فخذه لحديث أهله من بعده في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح متفق عليه البخاري ومسلم ثلاثة صحيح الترمذي اربعة صحيح البخاري خمسة ضعيف الاسناد الترمذي وابن هماجة وفيه من ناحية السند عبد الله بن عبد الرحمن الاشهاني مجهول اتابع بعون الله عز وجل وحتى تكلم الوجل عذبة صوته أو عذبة صوته هو علي عليه وتخبره فخذه بحديث أهله بعده تخرج هذا الحديث في الحاشية الآتية متابع بعون الله عز وجل الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإمس وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعلي وحتى وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وعيد من الحديث الوارد قبله في هذا الكتاب وفيه قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الراعي ألا إن من أشراط الساعة كلام السباع للإنس والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الوجل عذبة سوطه وشراك عليه وتخبره فخذه بحديث أهله بعده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 تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك ناله وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده قال هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل والقاسم بن الفضل ثقة مأمون قال الحافظ أبو الخطاب بن دحيا حكم أبو عيسى بصحته ونظرنا سنده دون أن, أن نقلده فوجدنا له علة قال أبو عيسى حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل قال حدثنا أبو نظرة العبدي عن أبي سعيد الخدري فذكر قال ابن دحية سفيان بن وكيع لم يخرج له البخاري مسلم حرف واحدا في صحيحيهما وذلك بسبب وراق كان له يدخل عليه الحديث الموضوع يقال له قرطمة قرطمة أو قرطمة والله تعالى أعلم قال البخاري يتكلمون في سفيان لأشياء لقنوه إياه وقال أبو محمد ابن عدي كان سفيان إذا لقنا يتلقا فهذه علة الحديث التي يجهلها أبو عيسى الترمذي مسلما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض وحتى يخرج الرجل وحتى يخرج الرجل الزكاة ماله فلا يجد أحد يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وانهارا فصل حول ذي ثبت حديث ذي الخلصة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث جرير بعت جري ربنا عبد الله البجلي إلى هذا البيت قال جرير فنفرت إليها 150 أو فنفرت إليها 150 من أحماس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده قال أبو الخطاب ابن دحية ذو الخلصة بضم الخاء واللام هنا ذو الخلصة وفي بعض الصحاح ذي الخلصة يعني الخلصة بفتح الخاء واللام وأتابعوا في قول هنا وذل الخلوطة بضم الخاء واللام في قول أهل اللغة والسيار وبفتحها قيدناه في الصحيحين وكذا قال ابن هشام وقيده الإمام أبو الوليد الكناني الوقشي بفتح الخاء وسكون اللام الخلصة وكذا قال ابن زيد واختلف فيه فقيل هو بيت أصنام كان لدوس وخثعم وبجيل وكان أعيد ومن كان ببلادهم من العرب وقيل هو صنم كان عمر بن لحي نصبه بأسفل مكة حتى نصبت الأصنام في مواضع شتى قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن الاسناد عبد الرزاق في المصنف في سنده شهر بن حوشب حسن في الشواهد اثنان حسن الترمذي وقال حديث حسن ثلاث صحيح مسلم في كتاب الزكاة متابع بعون الله عز وجل وكانوا يلبسونه القلائد ويعلقون عليه بيض النعام ويذبحون عنده وقيل ذو الخلصه هي الكعبة اليمانيه فكان معناهم في تسميتها بذلك ان عبادة خالصة أو أنها والله تعالى أعلم ويحتاج إلى تحقيق وضبط لغوي في هذا الكتاب ليتميز الصحيح من غيره تابع بعون الله عز وجل والمعنى المراد بالحديث أنهم يرتدون ويرجعون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان فترسل نساء دوس طائفات حوله فترتج أردافهن عند ذلك في آخر الزمان وذلك بعد موت الجميع من في قلبه مثقال حبة من إيمان وهو كما جاء عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة ولياذ بالله عز وجل الحديث وسيأتي بكماله وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد